تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أسقي اليهود مرار كأسي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 أبيت منعما بجوار قدسي أعانق تربها فأظل أحيا بكل زريعة وبكل غرسي وطقلي خندقي وتراب أرضي أبيت منعما بجوار قدسي أعارق تربها فأضل أحيا بكل زريعة وبكل غرس تضللني الخمائل كل صيف وأنعم في الشتاء بدفع شمسي وتسقين الغوادي كل حين فأصبح تحت وابنها وأمسي تضللني الخمائل كل صيف وأنعم في الشتاء بدفء شمس وتسقين الغوادي كل حين فأصبح تحت وابنها وأمسي وتضربني الطيور إذا تغنت وتسمع للنساء كل همسي فلا أشكو المواجع أو أراها بوخزة شوكة أو قلع ضرسي وتضربني الطيور إذا تغنت وتسمعني النساء كل همسي فلا أشكو المواجع أو أراها بوخ. أخزة شوكة أو قلع ضرسي ولا أبكي على ليلى وإني نسيت مواجعا كانت بأمسي فروحي في ربى الفردوس تحيا وحولي بالأرائك ألف عرسي رأيت الموت في الرحمن خيرا من العيش المحاط بكل نحس وخيرا من مداعبة الغواني وسكنا روضة وشرب كأسي وخيرا من عبادة الف يومين وطول تهجدين وله نفسي وخيرا من عبادة الف يومين وطول تهجدين وله نفسي فروحي في رمى القردوس تحيا وحولي بالأرائك ألف عنسي رأيت الموت في الرحمن خيرا من العيش المحاط بكل نحسي وخيرا من مداعبة الغوار واسون كلله وشراب كاسي وخيرا من عبادة الف يوم وخيرا من عبادتي الف يوم وطول تهجدي ولهف نفسي وخيرا من عبادتي الف يوم وطول تهجل وطولي ولمف نفسي تدوب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أسقي اليهود مرار كأسي وزفرة مدفعي وشديد بأسي Tebbuh ruhü fi jisadi, tebbuh ruhü